قال بل الف قال مر الف فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاذا حبالهم وَجَسَّ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى قُلْنَا لَا صنعوا انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فالقي حَارَتْ سَجَنًا قُرُوءَ أَمَنَ الَّذِي رَبُّهَا هَارُونُ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ أَلَمْ تُؤْمِنُوا لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ إِنَّهُ لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذع نخله اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذع وَلَ أُصَلبََّكُم فيِي جُزووعَّقِ وَلَ تَلَمَّأَّونَ أَشَدّ ذاَابَو وَأَبِقَ وَلَ أُصَلِبَ إكُم فيِي جُزُوعََّقلِ وَلَ تَنمُ مأَّونَا أَشَددّ وَذاَبَو وَأَبِقَ يوقع على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قولوا لن نكفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما انت قض ما تقضي هذه الحياه الدنيا انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى, والله وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت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 فيها الانهار خالدين فيها جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء